الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ماذك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 سوف أخرى يحيي أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكو شيئا فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم الجفية فَمَرَنَنِ زَعْنٌ مِنْ كُلِّ شِيعهٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ رِتْيَا فَمَرَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِّيَا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا قضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها أجثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن وثاثا ورئيا قل كان في الضلالة فليبدد له الرحمن مدا حتى العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونبد له من العذاب مدا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 أزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عنهم الرحمن عهد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أندعوا للرحمن ولدا.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 وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانه فَإِنَّمَا يَسْرَنَا بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ طُومَ الْلُّدَّ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَةً